يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد ففرش الأرض وردا وامنحيه السعود يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود تنصمد ساقه الشوق دوما للنعيم الأكيد يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد فخرج الأرض وردا ومنحه السعود. فريد فلقد باع دنيا للإله المجيد يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود قعدا فوق كرسي كعلي للأسل يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد ففرش الأرض وردا وامنحيه السعود أيها الشيخ بشرا بالجنان ستحيا بالهناء سعي يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود جاءك اليوم عمي في الجنان يلزت في الجنان I'm <laughs>